لکلو شادی مل دچ وقضى يتيما استطعمها اهلها فابوي يضجفوهما فابوي يضجفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقضه اقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويه ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكانا بواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وَأَقرَبَُقم وَأَما جَِارُ فَكَانَ لِغُ ل مَْنَة مَيْنِ فيِي المَدينَةِ وَوكَانَ تَ تحتهُ كَزُ اللَهُمَا وَوكَانَ أَبُ مَا قَح فَأََدَ وَبّكَأَبَ الغ أَْشَُّهُمَا وَيَتَّقْرجكَ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 ديد فيهم حسنا قال اما من ظلمت سوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما ما لو عملوا صالحا فلهم وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَيْنَ الصَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا دَارَيْنِ إِنَّ يَا دُوجًا وَمَالُ دُوجٍ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكُم مِّنْ خَرْجٍ عَلَى نجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مسكني فيه ربي خليل فاعينوني بقوه نجعل بينكم وبينهم ردم ا اتوني زبر گالفری گال قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَامًا انما يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت تعولهم في غفلا ان ان ذكروا لا يستقيمون سمعا